الدعوة موسيقى على مدار التاريخ قسم جنود ا ل إ س ل ا م ل ث ل ا ث ة أ ق س ا م يعلمها من علم ويجهلها من جهل ومن ت أ م ل في التاريخ ويسمع الحديث يقول صدق الله ورسوله قال عليه الصلاه والسلام ستجدون أ ج ن ا د ا ثم قال جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن فقال أ ح د ه م يا رسول الله اختر لي أ ي ن أ ذ ه ب فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام فمن أ ب ى فليلحق باليمن ف إ ن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام و أ ه ل الشام يبرد القلب هذا الحديث يبرد الفؤاد من أ خ ب ر محمد صلى الله عليه وسلم ف إ ن الله قد تكفل لي بالشام و أ ه ل الشام فقال ا ل ر ا و إ د ر ي س يقول لتلاميذه ل قال ومن تكفل الله به لا يضيعه الله وَمَنْ تَكَفَّلَ اللَّهُ بشائر ه يُضَيِّعُهُ اللَّهُ لَا ب كالثلج تهبط على كل مؤمن www.azig.com